Fırjil bıçar, helter amin futur. Thumırjil bıçar, kırteyn yan kalib, elikeye bıçar, kasiyel ve pasir. Ve دُني بِمَصَابِ حوجَ عَنه رجُمل الش يطين وَآتَدَنلَهُم عَزَبَس السع وَلَّز كَفَر بِ رَّهِمعَزَبُ جهًا ف بِسمص الْقُفِيَّ <تلقوا> هَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعتراهم ذنبهم السعير إن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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أي يخف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمْ أم أمت من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداف شيء سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأذى قليل مما تشكورون قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ